بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه الى الله بعد مساله مساله المساله لوطنه علم السؤال والمساله صلاح الصلاح الاسم لما يبرهن عليه من العلم قال ذهب قوم الى ان حذف الهمزه حذف الهمزه الاستفهام لان اللبس في الضرورات ولو كانت قبل عمل متصلة امل متصلة هي الذي لا يستغني ما بعدها عما عم قبلها يعني ارتباط المعنى ارتباط معنى ما قبلها بمعنى ما بعدها هذا معنى امل متصل قال وهو ظاهر كلام سيبغي سيبغيه ما اسمه عمرو بن عثمان بن قنبر قيل في رثائه يوم مات ألا صلّى الله على سلطان على عمر بن عثمان بن قمر فإن كتابه لم يغنى عنه بل ولا ابنه منبر. طيب هذا قال وذهب الأخفش اسمه الأخفش دائما إذا عطر فيكتب النحف ولا أخفش الأوسط لين الأخافش النحاء أحد عشر أخفشيا. 11 لكن الا اذا اطلق في كتب النحاه فالمراد به الاخفش الاوسط ابو الحسن سعيد بن مسعد الاخفش ومعنى معنى الاخفش صغير العينين كما ان معنى سيبويه رائحه فاح سي باي قالوا ذهب الاخشي لكازع في الاختيار وان لم يكن بعدها ام وجعل من ذلك قوله تعالى وتركنا منهم تمنها علينا عبدت بني اسرائيل اي أو تلك أو تلك نعمه قال ما أقوى على على ما ذهب إليه. قل للرسول الله صلى الله عليه وسلم لقل للرسول الله صلى الله عليه وسلم لجبرين وإن زنا وإن سرق فقال وإن زنا وإن سرق أراد أو إن وان سرق وان زنا اي وان زنا او ان زنا وهذا اللفظ ماذا لمن الذي قاله ابو ذر قاله النبي صلى الله عليه وسلم وراجع فيه والحديث الصحيحين قال والمختار ان حذفها مطردا اذا كان بعدها عمل متصله والمختار يعني الراجح ان حذفها مطيده اذا كان بعدها عمل متصل قلنا ما هو ضابط عمل متصله على ارتباط المعنوي بين ما قبلها وما بعدها بمعنى ان ما بعدها لا عن عما قبلها وما قبلها لا عن عما بعدها ارتباط المعنى هي عمل متصله اي اتصال المعنى بين ما قبلها وبين ما قبلها. عمل متصلا قال لكثرته نظم و نثراء فمن فمن النظم قول الشاعر لا كما ما ادري وان كنت داريا بسبع رميع الجمر عن بثماني قال عمر بن ربيعه عمر بن هذا احد شعر الهوس وكان كثير يعني الغزل الشاهد بسبع الرمين القمر أم بثماني أي أبي سبع أبي سبع الرمين أبي سبع الرمين هذا هو الشاهد الشاهد أبي سبع قالوا أبيات أخر لا حقتها إلى التطوير بإنشادها والانشاد يقال الشعر, الشعر. ومن النثر قراءه ابن حيصن سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم سواء عليهم انذرتهم بهمزه واحده ما هو التقدير اانذرتهم كما في القراءه الاخرى كما في القراءه الاخرى طيب إذن هذه هي مساله حذف همزه الاستفهام قال وأبي قال وأما همزة النداء إذن ما هي الهمزات التي تدخل في حروف المعاني؟ الهمزة الأولى همزة الاستفهام والهمزة الثانية همزة النداء. طيب ما عداها من الهمزات ليست من أحرف المعاني التي هي كلمة مستقلة برأسها؟ وربما بعض ال بعض ال بعض الهمزات تكون حرف معنى، لكن حرف معنى من مدلول كلمة، وليست حرف معنى بمعنى أنها كلمة مستقلة بمدلولها وتدل على معنى برأسها، فرق فرق مثلا بين أن نقول الهمزة للاتجاه. مثلا اشأما ما معنى اشأما اتجه الى الشام اقول مثلا الهمزه في اشأمل للاتجاه طيب هذه ليست من حروف المعاني وإنما افادت معنى في ماذا افادت معنى في افادت معنى في كلمه غيرها يعني يعني هي جزء يعني جزء معنى كلمة يعني جزء من معنى كلمة جزء معنوي من معنى كلمة لكن الكلمة لا ال ال الحرف المعنوي معنى الحرف المعنوي هو نفسه الحرف نفسه كلمة مستقلة مستقلة له معنى في غيره وهو مستقل عن أيش مستقل عن البعضية مستقل عن بعضية الكلمة تماما فهناك همزات بعضية يعني تدل على المعنى وهي بعض من كلمة وهناك همزة تدل على معنى في غيرها وهي كلمة مستقلة برأسها كلمة استقلالية همزة استقلالية الهمزة الاستقلالية كم؟ اثنتان همزه الاستفهام هل الاستفهام قالوا ام همزه النداء فهي حرف مخصص بالاسم لماذا لا ينادى الا اسم لا ينادى الا اسم اما اذا دخلت الا اذا دخل حرف النداء على غير الاسم فماذا يكون اما ان يكون لمنادى محذوف واما ان يكون حرف تنبيه إما أن تكون اليا ليست نداء، إنما حرف تنبيه، وإما تكون عيش منادى عيش، آه منادى محفوظ، على يسقيده، على يسقيده، على يهاولين، سقيده. قالوا أما عبد فهي حرف من خصم بالاسم، هذا نستفيد منها فائدة ان جميع احرف النداء من علامات الاسم واحرف النداء كم عددوها في اللغه ثمانية أحرف النداء في لغات العرب 8 من؟ منها الهمزه قالك سائر احرف النداء سائر بمعنى ماذا سائر هنا بمعنى ماذا بقيه بقيه ولا تستخدم سائر بمعنى عامه كليه الا نادرا الا نادرا العاصف في استخدام كلمة سائر بعن البقية. قال كسائر يحرف الدول ينادى بها إلا القريب مسافة وحكمان. إلا القريب مسافة وحكمان. القريب مسافة أقول مثلاً أ سعيد سعيد قريب مني. والقريب حكما سكان نعمان العراك ترفقوا السكان يقول الشاعر سكان نعمان العراك ترفقوا يعني هو ينادي سكان نعمان العراك وليس عندهم لكنهم قربوا بايش قربوا من مشاعره من أحاسيسه من آه، قرب آه، يعني محبتهم منه من هذا سكان اعمال العراق علا وحسمن حسمن قال الشاعر امرؤ القيس عفط بعض هذا التدلل حاتم حاتم القريب وين كنت قد جمعت صالمي هاجمني طيب كنت البيت انفنتقل كنت قد اجمعت صرمي فاقمني طيب يا فاطي افا أفاطمة. فاطمه فاطمه يقال افاطم اذا قال افاطمه هذا ترخيم وجعل الكلمه منادا مستقلا ما بنعله الضم واذا قال افاطمه يعني هذه افاطمه لغه من لا ينتظر يعني يجعل المناد الموجود بعد حذف آخره وهي التاء يجعل الموجود مناد مستقل افاطمه مناد مستقل مبني على الضم والذي قال أفاطمة فتح الميم رواية فيها أفاطمة على لغة من ينتظر أي إن ماذا سيكون إعرابه سيكون إعرابه يعني ع يعني سيكون مبني على الضم على التاء المحذوفه والتقدير ايش؟ افاطمته انه قال هنا ايش؟ افاطمه اين الضمه؟ المنادى ابن على الضم بهذا العلم نقول الضمه على التاء المحذوفه افاطمته وهذا اهلا مهلا, مهلاً آه فعل الط طيب وهل تعرفون امرؤ القيس؟ شرار جاهلي قال وقعل بعضهم من ذلك قراءة الحرميين حرميين دائما إذا اطلقا في الورد بها ممن نافع ابن كثير نافع ابن كثير قال أمن هو قانت أمن هو قانت أمن هو قال بتخفيه الميم وتحتمل أن تكون همزه الاستفهام ا دخلت على من ومنه ابتدأ خبره محذوف تقديره امل هو قانتا كغيره امل هو قانتا كغيره حذف لدلاله الكلام عليه ونفي المفاضله نفي المفاضله هو ماذا؟ يعني نفي التساوي نفي التساوي في المفاضله بين القائم والنائم والله اعلم بهذا الدرس نحن قد انتهينا من الحرف الاول من حروف المعاني الاحاديه وهو ماذا وهو الهمزه وهو الهمزه وظننا لا يدخل في يعني لا يكون من الهمزات حرف معنى الا ماذا الا اثنتان الاثنتان الاولى همزة الاستفهام الثانية همزة النداء وأن النداء وأن همزة الاستفهام قد تعاقب حرف القسم الله الله يعني قد تأتي نائبه عن الباء ويكون القر بحرف القسم ماذا المحذوف لماذا قررنا بحرف القسم المحذوف قياسا على ماذا على عمل ربا فربا قد جرت المحذوف بعد الواو وقد جرت المحذوف بعد ثم وقد جرت المحذوف بعد الواو وقد جرت بدون الثلاثه شذوذا اه شذوذن. هذا يا حسن طيب ان شاء الله يلا زق والله اختار